يا صاحبي وينك لفت ضيقات الباك تل وحيد اللي تعز الصداقات يا صاحبي صكات على صدري جبال اشيلها والصغر مر المداقات تعال شوف الوقت وشلون ميال معادلي على حزان طاقه اتاب وغنيها على كل موال وشوف بحر الخور يا المعزراق تعال شوف الوقت وشلون ميال ما عاد لي في دفع الاحزان طاقه اتعب واغنيها على كل موال وشوف بحر الخاط يا المعذرا واقول بكره يمكن تزين الاحوال لكن هذا الحظ مكسور ساقه افك قلبي واشتكي لك عن الحال ولقاك اعز من الاخوه والرفاقه واقول بكره يمكن تزين الاحوال لكن هذا الحظ مكسور ساقع افك قلبي واشتكي لك على الحال ولقاك عز من الأخو والرفاق يا صاحبي, صاحبي وينه لفت ضيقة تلبى تل وحيدة اللي وانت تجمعني بذوق وانا قا هدايم اشوفك صادق بكل الافعال نعم الصدقونه صدق العلاقة انثر همومي بين جياه وترحال وانته تجمعني بذوق واناقه دايم اشوفك صادق بكل الافعال نعم الصدقونه صدق العلاقات يا صاحبي وينه لفت ضيقة تلبى تل وحيدة اللي تأثى الصداقات يا صاحبي صك على صدري جمال أشيلها والصبر مر المداقات يا صاحبي أفديك بالروح والمال واهديك من بستان العماق جبال يقصر الزمن ولا يكون الزمن طال أنا خويك لو يجود وثاقه يا صاحبي افديك بالروح والمال واهديك من على عماق باقى يقصر زمن ولا يكون الزمن طال أنا خويك لو يجود وثاقا يا صاحبي ويمي لفت ضيقة البار تلوحيدا لي تأسى الصداق يا صاحبي صكا وجلال تسقط ويسقط اسمها بالبطاقة يا صاحبي تضيقت البال وانت الوحيد اللي تعز الصدقه يا صاحبي صكت على صدري جبال اشيلها والصبر مر المذاقة يا صاحبي وينك لفت ضيقه البال وانت الوحيد اللي het is